الحمد لله وصل <تصفيق> وبعد فأي أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم نفتمع بعد قليل إلى تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ عبد الحكم فهني جمعة وقد سجلت هذه التلاوة من قرية دنديط مركز ميت غمر محافظة الدقهلية في ذكرى فضيلة القارئ الشيخ سعيد سلامة مساء الاربعاء الموافق ثلاثة ثلاثة والله من الشيطان الرجيم <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> يا قوم إن yeah الله الله الله الله الله من عامل السوء فلا يوجد الا مثله ومن والعمل الصالح فَأُولَئِكَ يَدْخُولُونَ الجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ يا the enemy, the highest يا قوم. يا قوم. ما ما یقر ما شاء الله لا اله الا الله يا من عمل سيئة فلا يجذى إلا مثلها <تصفيق> <تصفيق> من عمل سجدة فلا يجزا إلا مثله أفضل. الله, الله ومن عمل صالحاً كيف يجدنا النبي يا قوم يا قوم يا قوم يوضع عالفونه عن محور ربنا على المحور فتحيزا عليك فتحيزا عليك فتحيزا عليك النبي يخو عليك ما يستحيزا يا قوم يا اهزاز الدموخ ما الله استخد Yeah, go yeah. yeah. yeah. بني ما شاء الله ما شاء الله عمل حاجه يا من اميل شيئني اثل سلامي لزائل لامذى ومن من ذكر أو انثى ده كان هو والله غل تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا لا جرم أنما تبعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله الله والله يا ابو Ma ma ma he ke la انما مذل ذل الى الله وان <تصفيق> فَسَأَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ يَا قَوْمِ فِي وَأُفَوِّضُ أَمْرِي الله الله فوقعوا الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب الله الله الله الله Oh, <laughs> <laughs> <تصفيق> يا رحمة يا <تصفيق> <دلوقتي. تصفيق> وإذ يتحال... <تصفيق> ما <تصفيق> ما <مع> <مع> <مع> فيقولون هؤلاء الذين استكبروا ان كنا لكم تبع ما شاء الله وقال الذين في النار لخزنا جهنم جلا ربكم يخصك عنا يومئذ عذاب قالوا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أولم تكوا تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا بلى قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في غلال. جماعه يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. الله الله. يوم لا الله عندك ما شاء الله. ما شاء الله. الله. الله. ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. يا <تصفيق> طرب حدود شاء الله انا لا يا يا عجاب قررروا این جواب ادل يوم, يوم لا ينفع الظالمين معذرههم ولا لعنه ولهم اللعنه ولهم سوء يوم لا ينفع ظالمين معذرة ولهم يروح. ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ما يا أنا فيها الجنة جو الله والنبي كم نفسي ما ما شاء الله ما إن وعد الله حق صل الله وليل وسلم الله ما واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار يعوم في خدورهم الاكبر كبر الله يا الله يا ما شاء الله يا فردنا عليها بس بس عليك الله تعالى الله لا وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي ولبك. كل حصن واحد في العالم. سبحان الله. الله. سبحان الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك ذي العشي ايه ما هم ببالذي حاجات بستعجلنا الله تعالى يأمرنا ثم يا الله الله الله الله, الله ولكن الذي بذل يا اخي لا تحاول ابعد والبصير لا الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات نعم نعم ومن يئ الى والله النار ما شاء الله اسمعوا الناس بتشد البيت الله الله <تصفيق> ما <تصفيق> فكدي والله تتذكرون وما يستوي الأعمى والبصير والذين الحات ولا المسي قليلا ما تتذكرون. عشر واللي بعده ايه؟ باي ما شاء الله إِنَّ الَّذِينَ يَشْرَكُونَ بِاللَّهِ تكبروا عن عبادتي سيدخلون جهنم ما ذاقيريد كده الله الله الله, الله. الله. الله. الله. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر النات لا يوم